أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهداه هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة مضللة وكل ضلالة في النار. أسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس الأول من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين بالعلامة عبد الواحد بن عاشر في الفقه المالكي، وقد سبق لنا في الدورة التمهيدية للفقه المالكي أن ذكرنا مجموعة من الفوائد والقواعد والضوابط والمصطلحات. المتعلقة بالمذهب المالكي بما يغني عن إعادتها هنا وإنما نكتفي اليوم بأن نذكر شيئا مختصرا من ترجمة الناظم ثم نشرع في الكلام على هذا المثل المبارك فأما الناظم فهو الإمام العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا أصله من الأندلس أعاده الله عز وجل إلى بلاد الإسلام ونشأته وداره في فاس بالمغرب الأقصى ولد سنة تسعمائة وتسعين للهجرة وتوفي سنة ألف وأربعين فيكون عمره حين توفي رحمه الله خمسين سنة وقد كان رحمه الله متمكنا من العلوم التي كانت متذاولة في زمانه، خاصة منها علوم القراءات وعلم الفقه وشيئا متعلقا بالنحو وشيئا متعلقا بالعلوم الأخرى كأصول الفقه والكلام ونحوها وهذه هي العلوم التي كانت متداولة في هذه الأعصار وقد قرأ القرآن على جماعة من العلماء منهم أحمد اللمطي وأخذ القراءات قراءات الأئمة السبعة أخذها عن جماعة من العلماء منهم أبو العباس أحمد الكفيف وغيره وأخذ النحو عن جماعة أيضا من العلماء الذين كانوا موجودين في, في هذه الآونة منهم محمد بن قاسم القصار وابن القاضي وآخرون وأخذ شيئا يسيرا من الحديث على طريقة المتأخرين يقرؤون بعض الكتب الحديثية ويستجيزون في بعضها الآخر خاصة منها موضع الإمام مالك بشهورته العظيمة في هذه البلاد وكتبا أخرى كشمايل الترمذي وغيرها وكان فيما ينقله عنه تلميذه مياره ذا عبادة وورع وجهد يجمع بين العلم والعمل و. ذكر عنه أنه كان يقوم من الليل ما شاء الله له أن يقوم ولا شك أن مثل هذه العبادات التي تكون بين المرء وربه هي التي تجعل للإمسان القبول بين الناس وتجعل لمؤلفاته أيضا القبول والانتشار والاشتهاق ولذلك لهذا العالم الصانيف لكن أشهرها هو هذه المنظومة التي تسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين والتي سيأتينا الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى وأيضا من كتبه كتاب شرح به مورد الضمآن شرح به مورد الضمآن في علم الرسم القرآني وهو مطبوع أظنه اسمه فتح المنان نعم شرح به مورد الضمآن في علم الرسم وله أيضا مصنفات أخرى كشرح البربة ونحوها لكن لا شك أن أشهر ما ألفه هو هذه المنظومة، ثم بعدها شرحه على مورد زمن. يذكرون في ترجمته أنه ابتدأ أشحا على مختصر خليل على طريقة متأخرين يعني كل الفقهاء المتأخرين يشرحون مختصر خليل. فتشتهر بعض هذه الشروح ولا تشتهر الأخرى بدأ هذا الشرح وجمع فيه ما من الثوائد العلمية لكن لا أعرف عنه شيئا يبدو أنه لم يكمله ولا أدري إن كان موجودا أو مفقودا أما تلاميذه فكثيرون لكن أشهرهم هو العلامة محمد بن أحمد الفاسي المشهور بميارة ولهذا الرجل فضل على شيخه من جهة أنه شرح هذه المنظومة شرحين هما عمدة كل من جاء بعده من الشراح فله شرح كبير على هذه المنظومة هو المسمى بالدر الثمين سماه الدر الثمين والمورد المعين على المرشد المعين على الضروري المعلوم الدين واختصره بعد ذلك في شرح آخر مختصر فأما الشرح الأول فهو مطول جدا احتشد فيه مياره بذكر كل ما يستطيع ذكره من المسائل الفقهية وغيرها المتعلقة بالنظم فهو لا يناسب المبتدئين البته وإنما يناسب المتوسطين أو المنتهين في الفقه المالكي ففيه إكثار من المسائل والفروع والخلافات داخل المذهب وهو لا يعتني بالاستدلال كثيرا على طريقة أكثر المتأخرين ولكنه يعتني بنقل الأقوال داخل المذهب كثيرا فهذا شرف المطبوع وهو ضخم في مجلد ضخم يعني لا أنصح المبتدئ به وأما شرحه الصغير فهو نفيس جدا للمبتدئ وأهميته أنه يعتني بتصحيح المتن وحل ألفاظه وبيان مشكلاته ثم يعتني بذكر الأقوال في المذهب على جهة الاختصار بحيث هو يصلح أن يكون شرحا يسرد لهذا المتن شرح يسرد يعني يمكن أن يسرده الطالب في حلقة شيخه ويعلق الشيخ على ما يراه فهذان الشرحان هما المعتمد في شروحي نظم المرشد المعيّد ومن يرى له كتب أخرى نافعة في الفقه المالكي من بينها شرحه على أرجوزة تحفة الحكام لابن عاصم ومن بينها تكملته لنظم الزقاق للقواعد الثقهية وهذان الكتابان مطبعا فإذا هذا هو عبد الواحد بن عاشر وأما متنه أو منظومته هذه فهي من أشهر المنظومات الفقهية مطلقا وهي أشهر المنظومات الفقهية في الفقه المالكي وفي بلاد المغرب على وجه الخصوص وشهرتها من جهة أنها على صغر حجمها حاوية لثوائد علمية كثيرة جدا فهي غزيرة الفوائد رغم صغر حجمها والسبب في ذلك أن ناظمها لم يكثر فيها الحشو فلا تكاد تجد في منظومته حشوا والحشو نقصد به تلك الزيادات التي يكمل بها الناظم البيت هذه لا تكاد توجد في هذا النظم قليلة جدا بل كل كلمة في النظم، إلا النادر لها شكم ودها سائدة ودها دور تؤديه في المعنى الإجمالي لمسألة التي يراد بحثها، فهي كثيرة الفوائد كما ذكرت، ونعر اختصار، ولذلك. هذه المنظومة يحفظها الأطفال في بلاد المغرب يعني هذا في الزمن الذي كان فيه الأطفال يدرسون الفقه ويدرسون النحو ويدرسون هذه العلوم الشرعية في صباهم وإلا في زمننا هذا فأكثر الأطفال مشغولون باللعب واللهو والأبث أو مشغولون بالمناهج الدراسية في مدارسهم لكن ما كان مقررا في المدارس العتيقة هو أن ما يبدأ به الطفل من هذه المنظومات هذه المنظومة مع منظومة ابن أجروم مع متن ابن أجروم في النحو ومن ثوائد قلنا هذه المنظومة أنه يوافق المشهور في المذهب المالكي خاصة ما استقر عليه المذهب بعد مختصر خليل رحمه الله فهذه المنظومة لا تكاد تخرج عن هذا المشهور الذي صار المعتمد في الفتوى والفقه والبحث بعد ظهور مختصر خليل وانتشاره وهذا الذي جعل المتأخرين يحرصون على هذه المنظومة كثيرا و هذه المنظومة مقسمة إلى ثلاثة أقسام: مقدمة في العقيدة وخاتمة في التصوف وبينهما مباحث فقهية من أبواب العبادات تبدأ بالطهارة وتنتهي بالحج. وقد جمع ذلك في قوله. في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك بمعنى أن منظومته هذه جمع فيها عقيدة الأشعري وكان ينبغي أن يقول عقيدة الأشاعرة المتأخرين وليست بالضرورة موافقة لعقيدة الأشعري أبي الحسن رحمه الله إذ لا يخفى عليكم أن عقيدة الأشاعرة مرت بمراحل متعددة بعد أبي الحسن حتى استقرت على ما استقرت عليه بعد الفخر الراجي تقريبا فإذن قال في عقد الأشعر وفقه مالك هذه واضحة وفي طريقة الجنيد يعني يقول إن التصوف الذي يذكره في هذه المنقمة هو تصوف سني على طريقة الجنيد رحمه الله تبارك وتعالى التصوف المذكور في هذه المنظومة نحن لن نتعرض له ولكن هو من مبادئ السلوك العام ومن مبادئ التزكية العامة لا ينتقد منه إلا شيء يسير جدا وأغلبه لا بأس به بخلاف المقدمة فإنها على طريقة متأخرين من المتكلمين وهذه المنظومة هي من مشطور الرجز كل شطر على مستفعل مستفعل مستفعل ويدخلها من الزحافات ما هو مشهور في علم العروض يدخلها الخبن وهو حذف السين من مستفعل فتصير متفعل ويدخلها الطي وهو حذف الفاء من مستفعل فتصير مستعل وتقلب إلى مفتعل ويدخلها الخبل باللام وهو الجمع بين الخبني والطي فتحذف السين والفاء معا من مستفعل فتصير متألٌّ وتقلب إلى فعلة وكل هذه كل هذه الزحافات وقعت في هذه المنظومة كما تقع في أكثر المنظومات العلمية المتداولة فأنا إنما أذكر لكم هذا ليسهل عليكم الحفظ خاصة إن كنتم مستأنسين شيئا ما بالمبادئ العروضية إن هذا يسهل عليكم الحفظ كثيرا إذا كنتم تعرفون ما الذي دخل على كل تفعيلة من الزحافات والعلل وإلا فيمكنكم يمكنكم أن تكتفوا بما سأقرأه لكم من هذه الأبيات أن تكتفوا بالضبط الذي أضبطه لكم وأيضا ارتكب ابن عاشر في هذه المنظومة شيئا يسمى التذييل وهو إضافة حرف ساكن في آخر التفعيلة الأخيرة في العروض والضرب بحيث تصير التفعيلة الأخيرة التي هي مستفعل تصير مستفعلان بزيادة حرف ساكن وهذا لم يجزه العرضيون ولكنه مشهور جدا عند المتأخرين من أهل النظم فإنهم يرتكبونه كثيرا حتى صار غير قبيح فيما أحسب وفيما أعتقد وذلك لكثرته كثرة بالغة في المنظومات عند المتأخرين وستأتينا عليه أمثلة ومن مارف صناعة النظم ظهر له أن ارتكاب هذا التذيير يحتاج إليه في بعض الأحيان لأنه يطول البيت يعني زيادة هذا الحرف الساكن تجعل البيت أطول وأكبر في حجمه بحيث يمكن أن تدخل فيه من الكلمات ما لم تشفق إدخاله قبل ارتكاب التذيير فهذه إذا ملحوظات على هذه المنظومة من جهة العروب وأما شروحها فلا تحصى وذلك لأن العلماء المتأخرين أكثر من شرحها وكثير من هذه الشروح مفقود أو مخطوط أو ليس فيه إضافة علمية معتبرة بحيث لا فائدة من الاهتمام به ولكن كما ذكرنا فإن أشهر شروحه شرح مياره الكبير وهو الدر السمين وشرحه الصغير وعلى شرحه الصغير هذا حاشية حسنة نافعة للعلامة ابن الحاج الفاسي وهي مطبوعة مع الشرح الصغير بعد الشخص الصغير ايضا حواش أخرى منها حاشية الوزان وغيره وهناك شروح أخرى كثيرة لنظم بن عاشر لا نطيل بذكرها الآن لكن يحضرني الآن شرحان عصريان لهذه المنظومة أحدهما أو أولهما المبين عن أدلة المرشد المعين للأستاذ العمراوي من أهل المغرب الأقصى وثانيهما من عرف ل أحد الإخوة الأفاضل من أهل الجزائر يعني درس في شنقيط وهو من أهل الجزائر في أصله ولا يخبرني الآن اسمه كاملا في الحقيقة أظنه المختار الجزائري أو شيئا كهذا فهذا لفائدتهما ذكر الأدلة التي, من... التي يغفلها ميارة فإن ميارة كما ذكرت لكم آنفا لا يعتني بالاستدلال فما نقص من الأدلة في شرح ميارة يوجد في هذين الشرحين العصريين وأيضا هذا بالنسبة للمبتدئ وأن ما غير المبتدئ فيمكنه أن يرجع إلى الكتب المفصلة في الاستدلال على طريقة المالكية وقد أشرنا إلى بعضها في ما قبل وقد أشرنا إلى بعضها من قبل في الدورة التمهيدية فيمكنك أن تستدل على هذه المسائل المذكورة في المرشد المعين في غير في الكتب المفصلة التي ذكرنا في من قبل ككتاب الفندلاوي مثلا وهو جيد في هذا الباب شروح الرشالة وشروح مختصر خليل والكتب الأخرى الكثيرة في هذا الباب نعم أخونا أحد الأخوة يذكر أن مؤلف الكتاب كتاب العرف الناشر اسمه المختار ابن العربي مؤمن الجزائري هذا ما يمكن أن نذكره عن هذه المنظومة بعد ذلك ننتقل إلى الشرح وكما ذكرت فلن نشرح المقدمة العقدية وإنما نشرح في شرح المقدمة الأصولية وهي أبيات ستة جمع فيها الناظم أهم المسائل الأصولية المتعلقة بالحكم الشرعي والتي يحتاج إليها في دراسة الفقه ولا شك أن هذه المقدمة الأصولية نافعة للمبتدئ جدا ولكنها لا تغني عن النظر في الكتب الأصولية الأكثر تفصيلا فقال رحمه الله في هذه المقدمة الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف في بطلب بطلب او اذن نو بوضع لسبب او شرط نو ذي منع في البيتين معا بتسهيل الهمزة من او الثانية يعيد البيت بطلب او اذن نو بوضع لسبب أو شرط نوذي منعي أقسام حكم الشرع خمسة ترام فرض وندب وكراهة حرام ثم إذاحة فمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسم ذنهي مكروه ومعحة من حرام مأذون وجهيه مباح ذات مام والفرض قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بذين إذن يقول أول ما نذكره هو تعريف الحكم تعريف الحكم الشرعي فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف هذا التعريف المشهور عند الأصوليين وعليه درجة صاحب جمع الجوانع وغيره الحكم الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف الحكم في اللغة قبل شرح هذا التعريف الحكم في اللغة المنع فتقول حكمت عليك بالبقاء معنى ذلك منعتك من السفر والعكس بالعكس ومنه البيت المشهور الذي يذكره الأصوليون كثيرا في هذا الباب أدعني حنيفة أحكم سفهاكم إني أخاف عليكم أن أرببا أحكموا أي منعوا. أما في الاصطلاح فالحكم الشرعي قلنا هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف فقولنا خطاب الله هو معروف خطاب الله الذي يكون في القرآن الكريم ويكون أيضا فيما يبذغه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن السنة أيضا وحي يوحى فإن السنة النبوية أيضا وحي يوحى فهذا الخطاب الذي يهمنا منه الآن هو ما كان منه متعلقا بفعل المكلف ما كان متعلقا بفعل المكلف وكل ما سوى ذلك لا يدخل هنا. فخطاب الله مثلا، الآيات القوانية مثلا التي تتكلم عن علم الله عز وجل أو عن ذات الله عز وجل أو صفاته ونحو ذلك هذه ليست متعلقة بفعل مكلف، مفهوم؟ لا تدخل في هذا الباب من حيث إنه مكلف ليخرج. نحو قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فإنها فإن هذه الآية تذكر فعل المكلف ما تعملون ولكن من حيث كونه مخلوقا لله لكن الذي يهم في الحكم الشرعي هو ما كان منه متعلقا بفعل المكلف من حيث التكليف من حيث إنه مكلف أي من حيث التكليف به على كل حال هذا تعريف الأصولي وطريقة في مثل هذه التعريفات طريقة منطقية مشهورة يريد عليها ما يرد هذا الخطاب أو هذا الحكم الحكم لله عز وجل الحكم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله فلا حكم بعقل ولا عادة ولا نحو ذلك الحكم لا يكون إلا لله عز وجل إن الحكم إلا لله هذا الحكم يكون في استلاح الأصوليين على نوعين حكم شرعي وحكم وضعي حكم شرعي وحكم وضعي ولذلك قال خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف يعني الذي يقتضي فعل المكلف الذي فقوله المقتضي فعل المكلف يهني عن قولنا في التعريف المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف مفهوم؟ إنه إذا كان يقتضي فعل المكلف فمعنى ذلك أنه متعلق بفعل المكلف من حيث التكليف يقتضي فعل المكلف أن يجر فعل المكلف فطريقة ابن عاشر هنا تلخيص اختصار التعريف بإلغاء القيد الذي ذكرناه من حيث إنه مكلف مع تغيير لفظ المتعلق بلفظ المقتضي وقوله فطناء هذه تكمرة للبيت أصلها فطنان منون التوكيد الخفيفة ومن المعلوم أن نون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليها تقلب ألفا. كما قال ابن مالك في الألفية وأبدلها بعد فتح ألفا وقفا. كما تقول في قفا قفا. مفهوم؟ فإذا أفتونا أصلها أفتونا. تمام التعريف قال المقتضي في المكلف بطلب أو إذن أو بوضعه، فهذه ثلاثة. بمعنى أن فعل المق ال... هذا ال... هذا الحكم إما أن يكون مقتضياً فعل المكلف بالطلب، وإما أن يكون مقتضياً فعل المكلف بالإذن، وإما بالوضع. والطلب كما سيأتينا. إما طلب فعل وإما طلب ترك وطلب الفعل إما أن يكون جازما أو غير جازم وطلب الترك إما أن يكون جازما أو غير جازم فالقسمة رباعية هذا بالنسبة للطلب وأما الإذن فهو الإباحة إباحة الفعل مفهوم؟ وهي الجواز مترادفان كما سيأتينا إن شاء الله تعالى ثم بعد ذلك الوضع وهو جعل شيء أمارة على شيء آخر وهذا الوضع ينقسم إلى ثلاثة أقسام على ما ذكر ابن عاشر هنا وبعضهم يزيد أقسام أخرى لكن هنا نكتفي بهذه الأقسام الثلاثة قال أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع إذن الحكم الوضعي يشمل السبب والشرط والمانع بعد ذلك نترك الحكم الوضعي الآن وننتقد إلى شرح الأحكام التكليفية وهي الخمسة المأخوذة من قوله بطلب أو إذن فقنا طلب الفعل طلبا جازما هذا هو الواجب وطلب الفعل طلب غير جازم هو المندوب وعقدهما بقوله اقسام حكم الشرع اي الاقسام حكم الشرع التكليفي والوضعي خمسة ترام اي تقصد أقسام حكم الشرع خمسة ترام وهناك مثال على ارتكاب التزيل الذي ذكرنا في المقدمة ترام مستفعلان فرض ونذب وكرهة حرام ثم إباحة هذه خمسة الفرض أو الواجب النذب أو المستحب الكراه الحرام الإباحة ثم ذكر تعريفاتها فقال فمأمور جزم فرض، أي الفرض هو ما طلب فعله طلبا جازما طلب الفعل والأمر ودون الجزم مندوب وسم وسم من الوسم بمعنى العلامة أي عرف بهذا الاسم عرف بهذا اللقب الذي هو المندوب إذن ما كان دون الجزم أي غير جازم ذنه مكروه إذن تركنا المأمور وانتقلنا إلى المنهية عنه ذنه مكروه أي إن لم يكن مع الجزم ومع حتم حرام أي وإن كان ذنه مع الحتمي أي مع الإلزامي والجدم فإنه حرام مأذون وجهيه مباح أي أن المباح هو الذي أذنا فيه في وجهيه أي وجهي الفعل والترك ففعله مأذون فيه وتركه مأذون فيه ذا تمام ثم ذكر فائدة عن الفرض تأتين ان شاء الله تعالى. اذا هذه الاقسام واما شرحها على جهة الاختصار فنقول الفرض هو المطلوب طلبا جازما وفي اصل اللغة الفرض هو التقدير فرض بمعنى قدر والواجب في اصل اللغة هو الساقط في محله الذي يسقط ويرزم محله ومنه قوله تعالى فإذا فإذا وجبت جنوبها بالنسبة للبدن إذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت في محلها فإذن هذا الواجب وهذا الفرض في اللغة وأما في الاصطلاح فهو ما أمر الشارع به بفعله أمرا جازما وبعبارة أخرى ما, طلبه الشارع ما طلب الشارع وفعله طلب جازما ويعرفه آخرون بشيء لازم لهذا التعريف الأول التعريف الأول هو التعريف الصحيح ولكن يلزم من هذا التعريف شيء آخر وهو أنه ما يثاب فاعله ويعاقب, ويعاقب تاركه يثاب فاعله فالصلاة واجبة فإن أديت الصلاة أثبت على ذلك ومن تركها والعياذ بالله عوقب على تركها فهذا معنى قولنا يثاب فاعله ويعاقب تاركه لانتقد بعض العلماء هذا التعريف فقالوا إن تاركه لا يلزم أن يعاقب لاحتمال أن يغفر الله له بسبب من أسباب المغفرة المعرفة قالوا فالأولى أن يقال يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه ويستحق العقاب تاركه فلا يلزم أن يعاقب إنما هو مستحق للعقاب ولا إشكال في التعريف الأول الذي فيه يعاقب تاركه الاعتبار أن قولنا يعاقب هذا هو الأصل وكونه قد يغفر له هذا لشيء خارجي هذا لسبب خارجي فإذا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانئ هذا هو المقصود فإذن هذا تعريف الفرض والواجب والفرض والواجب مترادسان عند المالكية وعند الجمهور خراسا للحنفية في تفريق بين الفرض والواجب وأيضا هناك أسماء أخرى قد تستعمل في الفرض والواجب كاللازم والمكتوب ونحوها الفقهاء وهذه فائدة مهمة الفقهاء حين يذكرون الفرض أو الفريضة يقصدون بذلك الركن فقولهم مثلا إن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء معنى ذلك أن غسل الوجه ركن في الوضوء. فإذا زال الركن زالت حقيقة الشيء الذي هو ركن فيه مفهوم؟ فإذن الفرض عند كثير من الفقهاء مرادف لما يسمى عند بعض الفقهاء الآخرين أو الأصوليين الركن طيب وبالتالي قد يجعلون الفرض هو الركن ويجعلون الواجب مرادفا لما يسمى عند كثير من الفقهاء السنة المؤكده فالسنة المؤكدة عند فقهاء المالكية ترادف في كثير من الأحيان الواجب عند أهل المذاهب الأخرى هذا الفرض والواجب أما المندوب فأصله في اللغة من الندب الذي هو الدعاء إلى الفعل وبنه قول الشاعر في البيت المشهور لا يسألون أخاهم شيئا يندبهم في النائبات على ما قال برهانا حين يندبهم حين يدعوهم للفعل وعما في الاصطلاح فالمندوب هو طلب الفعل طلبا غير جازم كاستعمال استواك مثلا فإن الشارع رغب في استعمال السواك في أحاليه كثيرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل الصلاة والسواك مندوب لأن هذا الطلب ليس طلبا جاذما إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم وقتضى ذلك أنه لم يأمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذن هو مندوب لا واجب ومعنى أو يلزم من كونه من كونه مطلوباً طلباً غير جازم أنه لا حرج في فرقه، فإذا يمكن أن نقول المندوب هو ما يساب فاعله ولا يعاقب تاركه أو ولا يستحق العقوبة أو العقاب تاركه فمن استأذن هذا له أجر. مثاب على ذلك ولكن من ترك الاستياك فإنه لا تتعلق به مؤاخذة ولا محاسبة في الشرع. ثم إن المندوب له عند المالكية أسماء كثيرة والذي استقر عليه كلام جماعة من العلماء أن المالكية عندهم أن المندوبة والمستحبة والفضيلة أشياء مترادفة وعقد صاحب المراقب بقوله فضيلة والنذب والذي استحب رادفت فهذه مترادفة ولهم مصطلحات أخرى منها النافذة والسنة والتطوع والرغيبة وبينها فروق أشار إليها صاحب المراقي في نظمه يمكن أن يرجع إليها في مراقي السعود فضيلة والندب والذي اشتحبت رادفت ثم التطوع تخب رغيبة ما فيه رغبا النبي إلى آخره فالمقصود عندنا على حال مثلا التطوع هو ما ينتخبه الإنسان لنفسه من الأذكار مثلا ومن النوافل. هذا تطوع الشيء الذي يتطوع به من تلقاء نفسه والرهيب ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل لا بصفة السنة بخلاف السنة فإنها ما داوم عليه ما أظهره في جماعة وداوم عليه أو عليه صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذه الصلاحات متعددة لكن نحن الآن في هذه المقدمة نكتفي بأن نعرف تعريف المندوب وأنه مرادف للمستحب نعم ثم القسم الثالث هو الحرام وهو المطلوب يعني في اللغة واضح الحرام هو المنع في الاشطلاح هو ما طلب الشارع تركه تركا جازما ولازم ذلك أنه هو الذي يثاب تاركه ويعاقب فاعله أو ويستحق العقاب فاعله فشرب الخمر مثلا حرام من تركه امتثالا من تركه امتثالا يثاب لا بد من هذا القيد ومن فعله يعاقب او يستحق العقاب هو مستحق للعقاب ويعاقب ان لم يغفر الله له وقيد امتثالا لا بد من هذا القيد فتارك الحرام لا يؤجر على تركه الحرام إلا إن وجدت عنده نية الامتثال فالذي يترك الخمر لأن الخمر حرام ولأن الشارع نهى عن الخمر هذا يثاب لكن من ترك الخمر لأن الخمر مضر ببدنه مثلا أو لأنه لا يجد الخمر في بلده فهذا لا يثاب أي ليس عنده أجر في هذا الترك ما كونه لا عاقب لا يستحق الإثم ليس عليه اسم ولا يستحق العقاب لكن لتحصيل الأجر لا بد من نية الامتثال هذا الحرام ثم المكروه والمكروه من كره بمعنى أبغضه وفي الاصطلاح ما طلب الشارع ترته تركا غير جازم آه، إذن آه، لو أردنا تعريفه باللازم نقول هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله أو لا يستحق العقابة فاعله وبعض المتأخرين كالتاج السبكي في جمع الجوامع يفرق بين المكروه وخلاف الأولى من جهة أن المكروه <تصفيق> ما تعلق به نهي بذاته والمخالف الأولى ما لم يتعلق به نهي بذاته وتفصيل ذلك في شروح جمع الجامع عند تعريفه المكروه وخلاف الأولى فمثال المكروه ترك تحية المسجد ترك تحية المسجد فهذا مكروه لما لأن تحية المسجد مأمور بها مأمور بها ولكن نقلها جمهور الفقهاء عن الوجوب إلى غيره إلى ما دون الوجوب بأذلة وقرائن أخرى كحديث الضمان بن سعلا هل علي غيرها لما ذكر له الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فدل على أن الصلوات الواجبة إنما هي الصلوات الخمس المشهورة، وبهذا الحديث وأمثاله تدل على عدم وجوب كثير من الصلوات التي قد وردت في الشرع وقد أوجبها بعض الفقهاء كالوتر ونحوه. فأيضاً هنا تحية المسجد لم تجب لأجل هذا الدليل، هذا يسمى مكروها لورود النهي، يعني ترك المسجد مكروه لورود النهي. عنه بخصوصه وخلاف الأولى قلناه ما لم يرد إنه فيه على خصوصه فهذا معنى المكروه ثم المباح والمباح في الاشطلاح هو ما تساول وجهاه وجه الفعل والترك إذن قال مأذون وجهيه نحن فهو إذا ما لم يكن في فعله ثواب ولا في تركه عقاب كالأكل مثلاً كالأكل والشرب مما لم يتعلق به نهي ولا أمر كأكل اللحم مثلاً مباح أو أكل الخبز مباح فليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب لكن لا شك أن العلماء يذكرون أن المباحات قد تنتقل إلى درجة, إلى درجة المندوبات والمستحبات بالنية المباحات تنقلب إلى مندوبات بالنيات فالنوم مثلا مباح لكن من قصب بالنوم التقوي على الطاعة صار في حقه مستحبا وهكذا نفس الشيء يقال في الأكل والشرب ونحو ذلك فهذا هو المباح أو المأذون فيه وبذلك ننتهي من الأقسام من أقسام الحكم الشرعي من الأحكام التكليفية وذكر فائزة فقال والفرض قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بذين الفرض قسمان فرض كفائي وفرض عيني فالفرض العيني هو ما تعلق الخطاب فيه بعين المكلف فمثلا الصلوات الصلوات الخمس خطاب الله الآمر بالصلوات الخمس متعلق بعين المكلف أي كل مكلف تفرض عليه وتجب عليه هذه الصنوات الخمس بطلق الحال مع تحقق الشروط وانتفاء الموانع وتوفر الأسباب هذا شيء آخر أما الفرض الانتفائي ما هو هو الذي قصد الشارع حصوله بغض النظر عن المكلف الذي فعله المقصود هو حصول ويقوع ذلك الفرض ولا لهم من فعله كصلاة الجنازة مثلا فإن المقصود أن يصلى على الميت وليس المقصود أن أن فلانا يجب عليه أن يصلي على الميت وأن علان يصلي على الميت لا المقصود أن يصلى على الميت وذيك يقولون في تعريف سهل للواجب الكفائي يقول هو ما إن فعله البعض او بعض المكلفين فقط الإذم عن الباقي ومثاله النهي عن المنكر فإن المقصوب ما هو مقصوب الشارع زوال منكري مقصوب الشارع زوال منكري أو حدوث النهي عن المنكر ولا يهم أن فلانا أو علانا هو الذي نهى عن هذا المنكر فإذا هذا الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي وفرض الكفاية أنثرته التي ذكرنا الآن كلها متعلقة بالديانات ويدخل في فرض الكفاية أشياء كثيرة متعلقة بأمور الدنيا كتعلم العلوم الدنيوية مثلا من فيزياء وكيمياء ورياضيات نحو ذلك أو كالخلص التي يحتاج إليها الناس من حدادة ونجارة ونحو ذلك هذه كلها فروض كفاية والطب ونحو ذلك واختلف الأصوليون في أيهما أفضل فرض الكفاية أو فرض العين بما لا نقيل بفكره الآن إذا قال الفرض قسمان كفاية وعين ويشمل المندوب سنة بذين يريد أن يقول إن المندوب هنا النظم يفرق بين المندوب والسنة ويجعل المندوب أعم من السنة ولا يجعلهما مطرى بثين فيقول إن المندوب يشمل السنة بذين ذين اسم اشاره بهذين أي بالكفاية والعين بعبارة أخرى كما أن الواجب ينقسم إلى كفاية وعين فكذلك المندوب يوجد فيه يوجد فيه هذا التقسيم المندوب أيضا ينقسم إلى كفاية وعين فمثال الكفاية في المندوب الأذان والإقامة على مذهب المالكية من كونهما من السنن فإذا هذه من السنن الكفاية الذي على الأعيام غير هذه السنن كمثلا رغبة الساجد والوطر ونحو ذلك إذن هنا انتهينا من الأحكام التكليفية أما الأحكام الوضعية فتنقسم إلى سبب وشرط ومانع والحكم الوضعي كما ذكرنا هو ما جعل أمارة على شيء في السبب والشرط والمانع فالسبب في هو الحبل أو ما يتوصل به إلى صعود إلى مكان معين نحو ذلك وفي الاصطلاح السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته مثاله زوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر فزوال الشمس سبب لوجوب الظهر لما لأنه يلزم من وجود الزوال وجود الوجوب وجوب صلاة الظهر إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر ويلزم من عدمه من عدم العدم بحيث إذا عدم زوال الشمس إذا لم تزل الشمس بعد عدم وجوب الظهر فلم تكن الظهر واجبة بعبارة أخرى لا تجب الظهر إذا لن تزول الشمس، فهذا إذن سبب، مفهوم؟ هذا هو السبب. وقولنا في التعريف لذاته لنخرج ما عدمه لسبب آخر، مفهوم؟ لشيء آخر، لشيء خارجي. لما نقول ما يلزم من وجود الوجود. وهذا بذاته نستعمله أيضاً في الشرط وفي المانع. المقصود لذاته أي لا لشيء خارجي آخر فمثلا يمكن أن تزول الشمس على المرأة الحائض ومع ذلك لا تجب عليها صلاة الظهر فلا نقول هنا إن إنه يعني الأصل أنه يلزم من من وجوده الوجود فكان ينبغي أن تجب عليها صلاة الظهر ولكن لم تجب عليها صلاة الظهر لما؟ لوجود المانع وهو الحيض إذن ما يلزم من وجوده الوجود لذاته أي لا لشيء خارجي كمانع مثلا جيد وأما الشرط فهو في اللغة العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم أي عدم الحكم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة مع الصلاة فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم الصلاة ولكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدم الصلاة إذا وجود الطهارة الإنسان قد يتوضى يتطهر ثم لا يتعلق بذلك شيء في الصلاة يعني يمكن أن يتوضى ولا يصلي ويمكن أن يتوضع ويصلي فإذن وجود الشرط لا يترتب عليه شيء لذاته ولكن عدم الشرط يترتب عليه عدم الحكم فعدم الطهارة يترتب عليه عدم الصلاة يعني عدم الصلاة شرعا يعني يمكن أن يصلي بغير الطهارة هذا من جهة الواقع يمكن أن يفعل ولكنها صلاة غير مقبولة في الشرع فهي في حكم المعدوم هذا عدم شرعي نعم هذا هو تعريف الشرط والشرط ينقسم إلى شرط صحة وشرط وجوب فشرط الوجوب هو الشيء الذي يعني مثلاً كدخول الوقت بالنسبة للصلاة فدخول فهذا شرط وجوب لأنه يلزم من عدمه عدم الوجوب إذا لم يدخل الوقت لم تجب الصلاة وشرط الصحة الطهارة لأنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة مثلاً فهذا التفريق بين شرط الصحة وشرط الوجوب وقد يجتمعان أن فيكون الشرط شرط صحة ووجوب معاً وقد يأتينا شيء من ذلك في الأمثلة الفقهية بقي المانع وهو في اللغة الحاجز والمانع في الاشطلاح هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فهو عكس الشـرط. مثال المانعي الحيض كما ذكرنا آنفا. فإن وجود الحيض يلزم منه عدم الصلاة. يعني عدم صحة الصلاة وعدم وجوبها أيضا. ولكن لا يلزم من عدم الحيض شيء. يعني وجود نقاء. من الحائد لا يلزم منه وجود الصلاة ولا عدم الصلاة وللعلماء كلام في المانع فإن الأصليين يشترطون أن يكون المانع شرقا أن يكون المانع وصفا وجوديا لا عدميا فإلا فكل عدم شرط هو مانع كل عدم شرط يصح أن يكون مانعا لكن هم يشترطون في المانع أن يكون وصفا وجوديا لا عدميا وهذه مسائل تترك. لتفصيلات علم أصول الفقه. هذا هو المانع ويذكرون أيضا أن المانع قد يكون للدوام والابتداء معا وقد يكون للابتداء فقط وقد يكون للدوام فقط فمثال مجيئه للدوام والابتداء معا الرباء مع النكاح فالرباع يمنع من عقد النكاح يعني وجود النقصان الرضاع يعني وجود المحرمية الرضاع التي تمنع منا النكاح فهو يمنع من عقد النكاح ابتداء وأيضا يمنع من دوام النكاح فلو قرأ ما يدل على رضاعي من زوجتي مثلا أو يعني ما يدل على وجود علاقة تمنع الزواج فإن الزواج يفسخ بمعنى أن هذا المانع يمنع من دوام النكاح ومن ابتدائه هذا مانع دوام وابتداء وما نقول ابتداء مع النكاح فإن الإحرام يمنع من عقد النكاح الجديد ولكنه لا يؤثر في النكاح الذي كان قبل الإحرام هذا مانع الابتداء وليس مانع للدوام ومانع الدوام دون الابتداء كالطلاق مع النكاح فالطلاق يمنع من الدوام على النكاح الأول ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح آخر هذا على كل حال أقسام المانع كما يذكرها الأصوليون وبذلك ننتهي نكون قد انتهينا من هذه المقدمة الأصولية إن شاء الله تبارك وتعالى في درسنا المقبل غدا إن شاء الله نشرع في كتاب الطهارة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين